بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عليك وزرك الذي أقظ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرى إنما العسر يسرى فإذا فرغت فاصب وإلى ربك فارغب